يا أجهة الذين آموا انتقوا الله رفة قادم ولا تموتن إلا أنكم مسلمون يا أجهة الناس اتقوا رفكم الذي خلقكم من نفس وعنده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي ساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إجمال الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرسل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فدعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن موتى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب التي حدث بأمة الإسلام وذلك أنه خير البشر وأحبهم إلى الله وأفضلهم وببوته عليه الصلاة والسلام إن قطح الوحي من السماء بعد أن كان ينزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الفيلة والأخرى قال أنه ابن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أضاء منها كل شيء الله عليه وسلم الأيدي حتى أنقرنا قلوبنا إن مقدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نبأن الكتن والحروب والسلاف القلوب متحباه فما بالعامل يفضي إلا وهو طير من النبي يأتي إلى أن يرك الله القرق ومن عليها وهذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبذيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قال سبحانه فلا أُوسم بالشفق والليل وما وثق والقبر إذا اتسق لتركبن صدقاً عن طبق يعني حالاً بعد حالاً بالشدة والقروب وأقرد دمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النجوم أمنت السماء فإذا لهدت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنت لأصحابي فإذا لهدت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنت لأمتي فإذا لهد أصحابي أتى أمتي ما توعد عني لا ألقاكم بعد عاني هذا وأنزلت عليه صوات النصر في أوسط أيام التشريق فعرف أسه الوداع وأنه نريت إليه نفسه صد الله عليه وسلم وقبل ذلك احتكف في رمضان عشرين يوما بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب وتدارته نبريل القرآن المصدر أخرج ممان بخارين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن مكر خطبة عربة نزل عليه قوله تعالى اليوم أجمنت لكم دينه وأجمنت عليكم نعمتي ووضيئت لكم الإسلام دينا فلما سمعها له ما لذكيك يا عمر فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان إنه ليس بعد الكمال إلا نقصان. واستنبط من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجل وقرد النبي صلى الله عليه وسلم قبل من فيه لأيام قليلة إلى أحد فدعا لشهداء أحد مقبرة البقيع في منتصف ليلة من الليالي فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا يرحم الله المستقدمين منا والمستغفرين أسأل الله لنا ولكم العافية وعند رجوعه من جنازة بالبقيع في آخر أيامه قبل أسبوعين من وفاته أقذه فداء شديد في رأسه واختفع في حتى إنهم كانوا يجدون أثرها فوق العصابة التي عصب بها رأسه فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مليل أحد عشر يوما ثم أمن ناس بعد ذلك أبو بكر فأمهم ثلاثة أيام رضي الله عنه لما لسم الله عليه وسلم الله جعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أين أنا غدا ففهم رضي الله عنه مراده فأذن له أن يكون حيث يشاء فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها وهو مريض عديل ينشي بين الفضل بعباش وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه راما وهو عارف الرأسة فقضى عندها آخر أسبوع من حياته فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حققتها من رسول سعد صلى الله عليه وسلم فكانت تنزه على نفسه وتنزح بيده رجاء البركة وقبل خمسة أيال من وفاته صلى الله عليه وسلم اتخذت حرارة العنة في بدنه واشتجد به الوجع ورمي عليه فقال صبوا علي سبع قرب صبوا علي سبع قرب من آبال شتى من آبال مختلفة حتى أخرج إلى الناس فأعبد إليهم فأقعدوا من نظب وصبوا عليه فا حتى أحز بخفة فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس فقال